إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم قالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية